يُبَشِّرُهُمَّ وكفر على الإيمان ومن يتولي رفتموها وتجارة تخشون كسادها نَأْحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جَزَاءً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْتَصِرُوا والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم اَرَأَنْتُمْ فَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ شَيْءٌ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ الْوَعْدُ لَائتٍ مُذْهَبٍ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء